Panie la Panie Komisarzu! balad Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie سان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه شفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربه أو مسكيناً ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة